وَإَِّ مِن شِيعَتِهِي لَئِذِ رَاحِيم إِجَّ أَوَبَّهُ بِقَلْدٍ سَلِيم إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذاَا تَعبُذُون أَئِفْكًَا آالِهَةًَذُونَ اللَّهِ تُريدون فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةَ السُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَثَوَّلَ عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون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 فبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَنظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله مِنَ الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ 118. وعليتهما محسن وظالم لنفسه مبين 119. ولقد مننا على موسى وهارون 110. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين تلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين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 124. فكذبوه فإنهم لمحضرون 125. إلا عباد الله المخلصين 126. وتركنا عليه في الآخرين سلام عليكم از المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم مد 113. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 114. وبالليل أفلا تعقلون 115. وإن يونس لمن المرسلين 116. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون